Yücekum Allah ﷻ, ﷺ, için f l h n s o l s وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ مَراحٍ مِنْهُ مَا سَدَّسَ مِنْ مَّا تَرَكَ فإن لم يكن له فإِن كَانَ لَهُ إِخْوَانٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ ablâ'u kum wa ablâ'u kum la إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَنْ كُنْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَأُ But I can وَأَنَّهُ نَعْلَمُ مِنَ الْمَرْأَىٰ مَا يَفْعَلُونَ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا I'm أو إن مرأة وله أخ أو أخت وله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير والله عليم حليم تلك حدود الله ومن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنا رض فيها ولهم